الرعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضا على بعض في الأكل إن في ذلك لآخر وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ كَبِ السَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ نِقَائِرُهُمُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا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 119. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه, يحفظونه من أمر الله إن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء ألفنا ردنا له وما لهم 126. ويشئ السحاب الثقال 127. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 128. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من يسجد 129. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا لا يملكون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 ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقنا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 111. وقمئن القلوب 112. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبه 113. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم 114. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون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 افَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشاء اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى, حتى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ فَجِئْتُ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْرِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 شط. وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها سَقَوْا وَعَذْبَ الْكَافِرِينَ النَّارَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ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 قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وما كان لعصول أي يأتى بأيَّة إلَّا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء أو نتوفّينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أننا أتى الأرض نقص من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب وقد ذكر الذين من فل الجميع يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عقبت النار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ilmı al